خلوني khadim ويا خدمكم بس وصلوني شي عنكم خلوني قاعد ويا خدمكم بس وصلوني بيت الوطن يا حساد قبريه ابي اسمع الجمهور ابي اسمع ركوني بعبراجريا الغاضريه لوني معكم الغاضريه اه من مو صابر واتاني لا تحرموني اغلى الاماني مل من ويني حكى مكاني بعد واصبح عدوي يعطف عليا لوماني اغلى الاماني مال مين وينيني حتى مكاني اصبح حد ويعطف عليا للغابريا للغابريا بني معكوا للغابريا الله وجن يا سيد حسين واللي يطبع لازم يقرعي جنت فريحك يا لازم يا حسين واللي يطبع لازم يقرعي لو وينال اكتب للصبح رددها لا ترد المشتاق يقول يا اجي لضري يا جنات ضريحك يا سيدي حسين واللي يطبح لازم يقرع زلاتك غفور لو بالملايين وينال الشفاعات هاج البريه لي حد خدمه الحسين حبيب الغادريه لوني ما عدوم اه يمتأ صح لك يا امك اوصل صحناك يا غالي ابو جاره بيرتا الموالي قادرين علي نخلع نعالي ولا شي حافي يا ابن الزكيه قادريه للغادريه دني صحناك يا غالي يا يرتاح بعيرك قلب الموالي نصرن عليا لا عالي وامشي لك زحوف يا اعيدي زيارت لحسين وعبا اعيدي مرام ان مولا اب حي ناس اعيدي زيارت لحسين حق احبهم اباهي وارفع الراس خل غير كل لحظه بيها القاضريه للقاضريه دني معكون عيد عيد قربا عيدي بم رمضان مو ناس عيدي زيارات لحسين وعبا عيدي مرامك الفحايا ناس عيدي زيارت لحسين وعبا حبهم عاباه ورفع ترى الراس خل غيري يشتن كل لحظه بس ودونا للغاضري يا سيدي حسين gol جنات farih يا سيدي ya sayyid ihsan البريه <تصفيق> اه يا سيد. اه سلا تغفر لوب بالملاين وينال شفاعات هادي البريه للغاضري هلا البريا هلا بهل الولاء قلب الحسين دوني معاكم اوصل صحناك يا غالي ورب الجورバイك قلبي الموالي نظر عليا لا عالي ولك ازحف زحاف يا دنس ng'a